إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْحُكْمُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْحُكْمُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَرَقِيَ أَتَهُمُ رُسُلٌ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ولطرنا أكبر أسلهم بالبيلات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين